يا الله وانا طالبك عوضني بخير ما دمت حيوك أفر وقت المماتي يا الله وانا طالبك عوضني بخير ما دمت حيوك أفر وقت المماتي تركت شيء الواجه ربي مع الغي جاتي ما بيهانا يا رب وابغاني جاتي لأنه وقع من ضم بعض المحادث الليلة هفاشار نهي بتاتي لأنه وقع بعض المحادث الليلة هفاشار نهي بتاتي يا ربنا راضيب على المقادير يا ربنا والوقت هذا باق ولا غانتي والوقت هذا فاقر ولا غناتي والبارحه ضالت عليت شيني جي جامعو شي شتاتي والبارحة هاضات علي التباكير شيني جي جامعو شي شتاتي واليابا غي تصور الوضع دصوير واليابا غي تصور الوضع دصوير لي بي حياتي حياتي او اشرح لي صابلي بحياتي بحياتي يضيع ما بي خاطري من تعبي وحروف حزني ما تحرك شفاتي يضيع ما بي خاطري من تعبي وحروف حزني ما تحرك يا بوعد مداد دين التبشير تب يا بوعد مداد دين التبشير وزين وضعي واهتني بمبادئ وزين وضعي واهتني بمبادئ ورد صدر لين ترواض ماتي ورد علي وردين على البير ما عاد صدر لين ترواض ماتي واليوم stib bidu ndauati ndau aqburi ya rab stib bidu